بسم الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال اخبرت خلب بن مليكه صلى الله عليه وسلم ما يوما فقال لي هولندا في معدوك كريمات الله يحفظ احفظ الله تجد انك اذا سالت فأسأل الله واذا استعنت تستعن بالله وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يصحوك بشيء لن يضروك الا بشيء كتبه الله لك تمع علاء يبغوك بشيء لم يبغوك إلا بشيء فكتب الله عليك وفعت الأتلام وجفة الصحور رواه الفرمذي وقال حديث حسن وصحيه وفي نواة غير الفرمذي أفضل الله تجد أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك من شدة واعلم ان ما أخطأك لم اصابك لم يكن ليصيبك وما اعتابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر قال الشارح كتبه الله معنى هذا الحديث الشريف اقوله اشهد احفظ الله احبابي ايخلاف جديد الله بابتداء اوامره وتنبينا بنواهيه وتصنيف الاخبار وعبادته وفق ما شرع لا لهذه الاهواء والبدع حفظ الله جل وعلا هو حفظ ما امرنا به فانتذل امره ولا يتلبى نهيه ونأتي بالعبادة أن يبقى ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم قال يحفظك يحفظك الله في أمور دينك ودنياك جزاء وفاقاء ما أحرجنا إلى حفظ الله جل وعلا في جميع أموره ولا شيء ما في أمور الدين الانسان اذا لم يحفظه الله جل وعلا بالحق خرجا الى الباقي للعبيد بالله كما اننا بحاجه الى حفظ الله في دنيا لتوفير ارزاقنا وصحه اوزاننا وامن اوطاننا الى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى اي ان الجزاء من جنس العمل فكما حفظ العبد ان الله رويه يذنبها يهو فان جزاءه ان يحفظه الله في الدنيا ان البيته ويحفظه في الاخره من العذاب العمل حفظ والجزاء حفظ وشتان بين العمل والجزاء فالكل هو من الله جل وعلا فجاءه نعمه من الله سبحانه وتعالى من بها على العبد فانهمه رشده ووقته لما ينفعه في الديون الاخره ثم اجابه على ذلك فتقولوا احسن بالله جيد تجاه تجاهك يا منع امامك اي هي الامور التي تجد فيها من أحوال الدين والدنيا فجد كفيد الله سبحانه وتعالى قبلك كما في نواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك والمعنى يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياتك الله جل وعلا معرفة بأسماعي احاطته بحبني وبقدرتي ومجرائي وقدره ومنزل عم خلقه الدوائق او شباهه المخلوقات التي تحل في الاشياء وتحل الاشياء فيها والله مهج مقدس قوله اذا سالت فاسال الله واذا سعنت فاسع بحب الله يعني اخلص الدعاء لله جل وعلا سواء كان هذا معها عباده او دعاء مساله هذا مطابق بقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين فالمساله والدعاء الدعاء هو العباده والمعنى ان المسلم يعبد الله وحده ويساله قضاء حاجاته ويستعين به في جميع امور الدنيا والاخرويه ويأخذ بالأسباب المشروب أحمد ويسأل الله أن ينفع بالأسباب كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز رواه مسلم قوله واحمد أن الأمة لو اتمعت على أن ينفعوك لها قوله رفعة الأكلام والدفعة للصفة بعد أن ذكر أن السؤال لله وحده والاستعانة بالله وحده أخبر عن كل شيء بيده وأنه لا مانع لما أعطى لما أعطى لما منعه وأن كل شيء لا يخرج عن إرادته ومشيئته وأن العباد لا ينكرهم أن ينفعوا العبد بشيء لم يكدره الله ولا أن يضره بشيء لم يكدره الله وأن كل شيء يكع أو لا يكع سبك به فواء وإكداره انها قدل ووفي على الافلام وجفاه الشهور يعني الامر منتهيا الله قدر الاقدار وقضا سبا المبر الذي ليس به خلل ولا زلل قبل ان يخلق السماوات والارض 50 عام سيدنا عليم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون عالم الغيب والشهاده عالم الغيب ما يظهر غيبه احد فكل كائن قد صرغ منه وخطت ولا بد من وقوعه والمراد رفع العقلان يجفاف السحب الانتهاء من كل شيء مقدر بكذابه في جوهر المحقوب فلا بد ان يك اعرف قد ما قدر هذه جمل فيها اثبات الايمان بالقدر وهو احد اصول الايمان السته هاي المدميه المضيانه بحديث جبريل المشهور قوله شارع الى الله بالرخاء يعني في الشكر المعنى ان من اخلص عمله لله في حال رفاهه وسعته يجد الخير من الله ودفع الضر عنه في حال شدته في حال شدته وكربه كما قال الله عز وجل ومن يتسلم انه يضل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكما جئت سقص الثلاث الذين آواهم المطر الى غار الحجاره الصحره وسدت باب الغار وتوسلوا الى الله عز وجل في اعماله نالوا صدره انيذوا دي حالي رخائين وتوسل احدهم بذينه مالدي وتوسل الثاني بحفظه من امانه جبر وتثمينها وتنديتها وردها لصاحبها وهو لن يستعجل اجراه فاعطى كل واحد حقه الى واحد منهم سخط اجراه وابن ذمنه هذا لانسان صاحب المال يجعل ربنا هذا الاجر حتى اصبح منه اي غنم والبقر والرعاه فلما جاء يطلب قال ما امامك من غنم والبقر والرعاة وله وتونس السنه الثانيه في تركه الفاحشه من اجل الله بعد ادرجه عليه فكشف الله ما به من ضر وازال ما حل به من ضرر فدفع زعزعه الصخرة حتى تمكنوا من الخروج من ذلك الانهار وهذه فائدة الاعمال في البقاء انا تديده شيء او لو علم ان ما اصابك لنا كل شيء بك وما اصابك لنا بالاضطهاد انما انما اختبر الله سنة. انما قدر الله سلامتك منه فانه لا يحصل له فما قدر الله له حضوره لك فلا بد من وقوعه انه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل شيء قدره الله قدر الله حصوله لا بد ان يوجد ولا يتخلف ولكن لا ننعاد من اخذ الاسباب فلا بد ان ياخذ الانسان بالسبب ليكون عاملا والله جل وعلا على الاحمال او العاتم فمن, فمن احسن الى نفسه فمن احسن الى نفسه ومن اساء فعليها ولو علم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر هذه الجمله الثلاث بيان حصول النصر مع الصبر والفرج مع الكرب واليسر مع, مع العسر وان المصدر يمكن يعاني من النصب باذن الله وان الشربه الشده تكسبه الله بالبره الذي يعقبه وان العسر يعقبه يسر من الله عز وجل هذا الحديث العظيم فيه نصائح وفيه اشادات وفيه بيان لما يجب أن يكون عليه المكلف مع الله جل وعلا وأنه يسعى في رفاك نفسه ويستفاد من هذا الحديث أولا أن من حفظ حدود الله حفظه الله في دينه ودنيانه والحدود بمراد بها تطلق ويراد بها الأوامر التي حدى الله للعبد أن يعمل بها وتطلق ويراد بها المحارم المحرمات التي حرمها الله على العبد والتي تترتب اراده بها العقوبات المترتبه على المخالفه والكل يعني يسقط عليه الحدود والحاصل ان العادل المؤمن ابتعد عن حدود الله يعني عن مخالفه امره جل وعلا الذي يترتب على مخالفته العقوبه يرني قال منهم ابرئ حدود الله لا يحصل له المثل يحفظه من النار كما يدين الفتى اذا لهذا طلع عزم القائد نسوا الله فانت يوز يعني نسوا امر الله جل وعلا فعاملهم معاملة الملسئ والا فالله لا يجوز ان نقول ينسى ان كتابي لا يضل ربي ولا ينسى وانما يعامل الذي ينسى امره يعامله معاملة المنفي بان يطرحه من داره ويسقطه كذلك ان جزاء من جنس العمل العمل حفظه الجزاء حفظ راضعا ان العبد يخشى ربه والعباده و الاستعانه يعني الله هو المستحق للعباده وهو الذي ينفعوا يا ضر خالفه الايمان بالقدر انه ركن من اركان الايمان فلن نعمل بالقضاء والقدر فنرشد المولى صحيح ان العباده لا ان العباده لا ينفعون ولا يضرون الا اذا كان النفع والضر مقدرين من الله عز وجل رابعا انه لا يحصل لاحد نفع الا اذا كان مقدرا ولا ينفع عنه ضر الى اذا كان مقدرا ما شاء الله كان وما لم يشأ لن كانا ان الصبر هتم النصر بشرط ان يكون الانسان على طاعه الله فلان امره مجددا لا يرهم صادقا نقول ان مشكله النصر كان النصر حينما يقول حقا باذن الله تصلى ينصر الله على الصوم اي طاعه من الله ان تشكم ان الامر لله عليها وبمنهى عن حرم الله هذا نزل الله بنصره امره ونهيه ينزل الله العبد هاجان ان الكرب يعقب الفرج عاشرا ان الاسره يعقب يوصل بل ان لكل 20 يسرى حد عشر تربطه صلى الله عليه وسلم ومقراطفته الصغار لأن ابن عباس روضي الله تعالى عنه كان غلاما يعني الشاب وخاطبه بخطاب العقلة يا غلام احفظ الله احفظ لا اخر الحديث ثاني عشر تنبيم بين يبهي ذلك الأمر المهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اعلمك كلمات يعني تنتبه احفظ الله يحفظ قال اتبعني بين يدي يكرر الامر المهم بما يحفز النفوس اليه لقوله صلى الله عليه وسلم انا اعلمك كلمات الله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الاله وصحبه